المولود النوراني الكامل الغماني اصغى في وجداني اسمي من شاعري في اسمي من شاعري وحرك الاشواق انظر الافاق سنرتقي قد ساق السائر البول سائر البرد مني مولدنا واني كامل الايمان طفا صافي وجداني نسبي من شافه نسبي من شافه والزهر والاشجار والطير والثمار لكي قداره بمنتهى الاضعاني بمنتهى الاضعاني نريد النوراني كامل الغيماني تظاص في وجدان ولا فلنكو ببابه نسقط وجهه الرباني وجهه الرباني نزين القدري طلعت من فلل بدري مولد كالفاجري يا موهو انسانني يا موهو انسانني مولد النوراني كامل الايمان طفا صافي وجداني نسبي من شعبا سويمن شادرني والانسم والأنس من الناس وحرك الاحساسه وكل وصن الناس فالماء منه داني فالماء منه يا من اللهاني كتم من اماني اغاص في وجد سيدي والحال قد سالت الامال فهذه الاجيال رهينه الخذلاني رهينه الخذلاني مولدونناني كامل الغماني طغاص في وجداني <تصفيق> <تصفيق> ان شاء الله كل في, في مهده قد يؤم والياس قد جازل حد خسارا كالطوفاني شاكبي اما اخذت الطرفه تلقى عليها عون فوشده او عسفر فيانسي الأوطان في الاوطاني فيانسي الاوطاني مولدنا واني كامل الغيماني اصاص في وجداني من في منشابه امين في من امين سهل قريبا, قريبا تظهر والنور نهار منكم يصفر فقد حيل ما انظر من اخضر للقان من اخضر للقان لون النور وجداني نسبي من شعري قد مل من تلميحي فاروح هل الاعاني اجل شفاء روحي لمدنا في المجروحي تملل من تلميحي صراحه للاعلامي صراحه للاعلامي واللهاني الكامل الايماني تضحى صفي وجداني نفسي من شعاني نفسي من شعاني هاي لكرتي صار لا ما أو أقل لا حق او اطل لا غيثنا واستاهل لا في الوديان لي في الوديان او الله يا بالصلاة وعمه الهدات فهم لذي فون لذ الحياتي بدو كمل اركاني بدو كمل ابكي bi wemnjaa be fi nisf min sha'bani